أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نقفة في قرار مكين ف خلَق النّطُفَتَقتَ فَخَلَقُونَ العلَقَةَ مُم فخَلَقُونَ المُبوةَ ع غَام فكَسَونَ الع م لَحم ثمُ أَن شَأنهُ خَلقًا آخَ فتَبكَ الله وَحسَن الخَالِق ثَُّ إِ 129. وإنكم بعد ذلك لميتون 120. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون 121. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق وأنزلنا مِنَ السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من أجل نَخِيلٌ وَأَعْنَابٌ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَبُثُّ بِالذَّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ وإن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 قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون فْأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ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 لَمُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ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 قَوْمَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَثْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ منه وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ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 اَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ رَمَادًا فَبَعْدَ ذَلِكَالْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ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 فَكَذَّبُوهُ فَمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا نَمُوَّ يَمًا وَأُمَّهُ آيَةً وَأَوَيْنَاهُما إِلَى غَدْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا 124. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم 125. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزبا 117. وما لديهم فرحون 118. فذرهم في غمرتهم حتى حين 119. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين 110. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون 111. إن 126. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون 127. والذين هم بربهم لا يشركون 128. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم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 وذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبعوا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم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 114. الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون 115. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون 116. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون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 مَتَّخَذَ اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ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 نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُرَّبِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون وصالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور فلا اسباب بينهم يومئ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 فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا حَتَّىٰ آنَسَكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 مَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَم وأنت خير